ان لله وما كان من المنتصرين واصبح الذين تمنوا مكانه بالامس يقولون ويك ان الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر. لولا امم 111. إن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون 112. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين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 118. قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين 119. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك